فَمَا كَانَ دَعوَهُم إفْجاءهُم بَأْسُنَ إِلَّ أَنْ قَاُ إِ كَُّ غَالِمِين فَل نَسْأَلَّ الذيذينَ أُرْرسِلَ إلَيهِمْ وَلَ نَسْأَلًامُرْسَرين فَل نَقُص الصََّّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمِ وَمَا كَُّ غَائِبِين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 ثُمَّ كُنَّارَ الْمَلَائِكَةِ تَسْجُدُ لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ لَمْ يَكُنْ مِنَ السَّاجِدِينَ قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ خَلَقْتَنِي مِن نَّارٍ وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ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 ل أَملَ أن النَّ جَهَنَّمَ مِنكُم أَجمَعين وَيَا آدَ مُسْكُن أَتَ وَزَوجُكَجََّ تَفَكُلَا مِن حَيثُ شِئتُمَا وَلَا تَقَربَههِ الشَّجرَةَ فَتَكونَ مِنَ الظَّالِمين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 فَدَلَّهُمَا بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَ قُرْصَ الشَّجَرَةِ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمَا عَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةِ وَأَقُلْ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 وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ ذَلِكَ مِنْ آياتٍ اللهِلَ عَهُم يَذكَّرُون ياابَنِي آدَمَ ل يَفْتًِاكُ الشَّيطان لا يَفْتًِاَّكُم الشَّيطانُكَمَا أَخَرجَ أَبَ وَيكُم مِنَ الْجَّ يَنزِحُعَنهَُا لِباسَهُمَا لرِييَهُ مَا سَواتمَا.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 فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون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 قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوما قيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن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 حَتَّى إِذَا الدَّارُ كَانُوا فِيهَا جَمِيعًا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا قَالَتْ أُخْرَاهُمْ لِأُولَاهُمْ رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا فَآتِهِمْ عَذَابًا ضِعْفًا مِنَّا قَالَ لِكُلٍّ ضِعْفٌ وَلَكِنْ لَا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 فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين الذين يصدون عَن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون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 حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا رقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون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 تبارك الله تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها وادعوه خوفا وطمعا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 قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلموا لأن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون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 وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرُ قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا ذارِكُم خَيْرٌ لَكُمْ إن كُنتُم مُؤْمِنِينَ وَلا تَقْعُدُوا بِكُلِّ صِرَاطٍ تُوعَدُونَ وَتَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ مَن آمَنَ بِهِ وَتَبْغُونَ عِوَجًا وَاذْكُرُوا إِذْ كُنتُمْ قَلِيلًا فَكَثَّرَكُمْ وَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ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 رَبَّ نَفْحبَينناَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالحَقِّ وَأَنتَ خَيرٌ فاتِحين وَقَالَ الْ الملَاءُ الذيينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَِن التَّبَعتُم شعيبًا إكُمْ إذَا الَّخَاسِرُون فَأَخَذَتْتُمُ الرَّجَفَةُ فَأَصَْحُ فيِي دارهِم جثِمين.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 ثُمَّ بَدَّلْنَا مَا كَانَ السَّيْئَةَ حَسَنَةً حَتَّى عَفَا وَقَالُوا قَدِمَ السَّاءَ بَأَنَ الضُّرَّ وَالسَّرَّ فَأَخَذْنَاهُمْ بَوْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَ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 وَلَ قَد جَاءتْهُم رُسُرُهُم بِالبَياتِ فَمَا كانَُوا لِؤمِنوا بِمَن كَذذَّبُ مِنْ قَ كَذَلِكَ يَقَبَع اللَّهُ عَلَى قُلُ بِكَافِرين وَمَا وَجَدنَا لِأَكثَرِهِم مِن عَْدِ وَإو وَجَدنَا أَكثَرَهُم لَفاسِقين.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 حَقًّا عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ قَدْ جِئْتُكُمْ بِبَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ فَأَرْسِلْ مَعِي بَنِي إِسْرَائِيلَ قَالَ إِنْ كُنْتَ جِئْتَ بِآيَةٍ فَأْتِ بِهَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ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 قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل ساحر عليم وجاء السحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغاربين قال نعم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 وَأَوْحَى إِلَى مُوسَىٰ أَن أَلْقِ عَصَاكَ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَوَقَعَ الْحَقُّ وَبَطَلَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانقَلَبُوا صَاغِرِينَ وَأُلْقِيَ السِّحْرُ تَارِيًا ۖ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّي مُوسى وَهَارُون قَالَ فِرْعَوْن آمَنْتُمْ بِهِ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ إِنَّ هَذَا لَمَكْرٌ مَكَرْتُمُوهُ فِي الْمَدِينَةِ تُخْرِجُونَ مِنْهَا أَهْلَهَا فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ لا أقطع عن ايديكم وارجلكم من خلاف ثم لاصلبنكم اجمعين قالوا انا الى ربنا منقلبون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 وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي رساءهم وإنا فوقهم قاهرون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 وَإ رَ سَبلَ الرُشْد لَا يَاتَّخِذُهُ سَبِيلَ وَإَ رَ سَبلَ الْ الغَيّ يَاتَّخِذُوه سَبلَ ذَاركَ ب بأنهُم كَذذَّبُ بآياتنَا وَكانوا عنها غافلين وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَائِلْ آخِرَتِهِمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هَلْ يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حَرِيرِهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ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 قال بنا اما ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي قال لي ولأخي في رحمتك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 انَّ رَبَّكَ مِن بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ واختار موسى قومه سبعين رجلا لمي قاتلا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا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 قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة وللذين بأياتنا يؤمنون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 وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ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 إِلَٰهِ وَكَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِمْ يَعْدِلُونَ وَقَطَعْنَا هُمْ مُثْنَتَي عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا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 وَأَكُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقَنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَذَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ اسْكُنُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ, وكلوا منها حيث شئتم وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ سَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ قَوْلًا غَيْرَ الذي قِيلَ لَهُمْ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَظْلِمُونَ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ لَمَتَاعِظُونَ قَوْمَنَا إِنَّ اللَّهَ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ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 وَإِذ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ بِلاَ يَوْمٍ قِيَامَةٍ مَن يَسُومُهُمْ مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا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 قل لا املك لنفسي نفعا ولا ضرا الا ما شاء الله ولو كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير ولن كنت اعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء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 فَلََّا أَثْقَلَ الدَّعَ وَلهَّه رَبَّهُ مَا لَئ آتَيتَنَا صَارِحًاَّ نَكُونًاَّ مِنَْ الشكِرين فَلََّا آتَهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شرَكَ أَفِي مَا آتَهُمَا فَتَعَلَ اللهَّهُ يُشْرِكُونَ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 ام لَهُمْ أَعْيُنٌ يُبْصِرُونَ بِهَا أَم لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَرَا تَنظُرُونَ إِنَّ وَلِيَّ اللَّهِ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَهُوَ يَتَوَلَّى الصَّالِحِينَ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 تَقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ ثُمَّ لَا يُقْصِرُونَ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا جَاءَتْ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 واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصار ولا تكن من الغافرين إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته لا يستَكبرِونَ عن عبادتِه وَسَّحونهُ وَلَهُ يسجدون.